زيك ما فيش بين الأيام كلك حسنا كلك حسنا بيزيد معك نور الإسلام فضل وبركة لياليك ما احلاها يا رمضان ويا مخلبها يا رمضان لياليك ما احلاها يا رمضان ويا مخلبها يا رمضان بعد انتظارنا وشقنا ليك يا